الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليله نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى في هذه السوره الكريمه سوره الفاتحه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالله تبارك وتعالى كما ذكرنا في الكلام على البسمله والرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي كما أنه تبارك وتعالى الرحيم بعباده وذكرنا أن الفرق بين هذين الاسمين على ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله أن الرحمن قد تضمن من صفة الرحمة ما يعود على الله تبارك وتعالى وأن الرحيم دال على الأثر المتعدي من هذه الصفه المتعدي إلى المخلوقين وأن الكثيرين من أهل العلم يقولون بأن الرحمن هو ذو الرحمة العامة للمؤمنين والكفار وأن الرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين وذكرت لكم ما يشكل على هذا من قوله تبارك وتعالى مثلا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم فجاء ذلك باعتبار عموم الناس وعلى كل حال كل واحد من هذين الاسمين الكريمين يتضمن صفة الرحمة وقلنا إن الرحمن أبلغ من الرحيم وذلك كما قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله أنه قد عدل به عن زنة نظائره يعني لم يكن على وزن نظائره وذلك أن الرحيم جاء على هذا الوزن المعهود رحم فهو رحيم يرحم فهو رحيم وكذلك الكريم والعظيم والسميع والبصير أنح ذلك على وزن فعيل أما الرحمن فهو على وزن فعلان وأن المعدول به عن نظائره يكون أبلغ من غيره هذا بالإضافة إلى أن هذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء كما يقال غضبان وشبعان ونحو ذلك كل هذا قد مضى وتأملوا في وصفه تبارك وتعالى نفسه بالرحمن الرحيم بعد أن ذكر ربوبيته للعالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالربوبيه قد يفهم منها الترهيب هو الذي يدبر امر الخليقه ويتصرف بهم كيف يشاء والرحمن الرحيم يتضمن الترغيب فيجمع العبد بين الرغبه والرهبه ويكون ذلك له كالجناحين للطائر يكون جامعا بين الخوف والرجاء كما يقول القرطبي برحمه الله وكذلك أيضا يؤخذ منه أن ربوبيته تبارك وتعالى مبنية على الرحمة ورب العالمين ما نوع هذه الربوبية التي عمت العالم العلوي والسفلي هل هي ربوبية أخذ وانتقام؟ أم ربوبية رحمة وإنعام فجاء بالرحمن الرحيم ليبين أن ربوبيته مبنية على الرحمة فهذا الرب الذي يتصرف بنا ويدبر شؤوننا هو رب رحيم ولا شك أن ذلك يجذب القلوب إليه فتحبه وتجله وتعظمه ويكون ذلك فيها بحيث لا يزاحمه محبة أحد سواه فتكون العبادة والحمد والشكر وما إلى ذلك كله مع مع محبه، فلا تكون عبادة العبد مبنية على مجرد الخوف والرهبة، بل يعبد ربه ايضا بمحبة فيقبل عليه بكليته. فيكون ربه وخالقه جل جلاله هو محبوبه الأول يحبه أكثر مما يحب نفسه وهو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وإذا تعلقت القلوب بربها وفاطرها جل جلاله على هذا النهج فإن هذه القلوب تسعد وتنعم وتسر وتلتذ بعبادته والتقرب إليه وإن وقع لها المكروه فإنها أيضا تستشعر ذلك أن هذا المكروه جاء من محبوبها ومن ربها الذي هو أرحم بها فاختار لها ذلك ليرفعها فلا يكون العبد بحال من التثاقل والتبرم بالعبادة ولا يكون أيضا بحال من التسخط حال المصيبة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وسبحانه تبارك وتعالى وحده الذي يملك يوم الدين هو يوم القيامة يوم الجزاء والحساب الذي يجاز الناس فيه على أعمالهم وحينما يقرأ المسلم هذه الآية في كل ركعة من صلاته فإن ذلك يذكره دوما بذلك اليوم من أجل أن يعد له عدته فيكون. العبد في حال استعداد دائم للقاء ربه تبارك وتعالى ففي أي لحظة يحين أجله يكون قد تهيأ للقاء الله تبارك وتعالى فلا يكون مضيعا مقصرا غافلا ناسيا لذلك اليوم ثم بعد ذلك يفجأه الموت فيقدم على الله تبارك وتعالى إقدام المفاليس والآخرة دار لا تصلح للمفاليس فيكون على كل حال هذا الذكر سائقا له للطاعة والتزود من العبادة والقربة ويكون أيضا زاجرا له عن المعاصي وما لا يليق فيحفظ لسانه وبصره وجوارحه ويحفظ قبل ذلك قلبه من كل ما لا يحل فيكون في حال من الصيانة مع ملازمة الطاعة مالك يوم الدين ما ينساه أبدا فهو يتذكره صباحا مساء بل يتذكره ما بين ذلك والله تبارك وتعالى يملك الدنيا والآخرة فلماذا خص يوم الدين خص ذلك اليوم كما يقول أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره لأنه لا يدعي فيه أحد الملك سوى الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القحار وكما جاء في الحديث بأن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض ويهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون والكل خاضع لله تبارك وتعالى ذليل في ذلك اليوم هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كان ذلك اليوم العظيم الهائل الذي تقع فيه الأوجال والأهوال إذا كان ذلك يملكه ربنا تبارك وتعالى فهو لما دونه أملك إذا ملك ذلك اليوم الفضيع العظيم الذي تستكين فيه الخلائق فلا ترى إلا الخضوع الكامل وعنت الوجوه للحي القيوم فتكون الخلائق بأجمعها في حال من الاستكانه لله تبارك وتعالى والخضوع والذل له فإذا كان يملك هذا اليوم فما دونه من الأيام من باب أولى ولاحظوا أنه أضاف ذلك إلى يوم الدين مالك يوم ما قال مالك الدين يعني مالك الجزاء والحساب ليعرفنا بأن للجزاء يوما يمتاز عن سائر الأيام يوم واي يوم يحاسب الله عز وجل فيه الخلائق في ذلك اليوم الذي يشتد عليهم ويقع فيه ما يقع مما قص لنا ربنا تبارك وتعالى وأخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وأحوال الناس في ذلك اليوم وما يصيبهم من الكرب والشدة والعرق وما يقع لأقوام في ذلك اليوم وكيف يخرجون من قبورهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وكذلك يقوم أقوام ويسرعون كالذي يتخبطه الشيطان من المس أكلت الربا ويكون أقوام كأمثال الذر يطأهم الناس وهم اهل الكبر ويأتي أقوام وقد طوق من طوق منهم من الأراضين بحسب ما اقتطع منها ويكون آخرون يحملون على متونهم واعناقهم وظهورهم يحملون ما غلت أيديهم في هذه الحياة الدنيا فهذا يحمل جمالا وهذا يحمل أبقارا وهذا يحمل غنما وذاك يحمل أثاثا ورابع يحمل معاد إلى غير ذلك والفضائح تظهر في ذلك اليوم ولكل غادر لواء يعرف به ويفتضح به أمام الخلاق فالله مالك لذلك اليوم يوم الدين ثم تأملوا كيف تضمنت هذه الآية مالك يوم الدين تضمنت إثبات المعاد البعث والنشور وذلك حينما يعاد الناس من جديد بعد أن صارت أجسامهم ترابا كما تضمنت أيضا امرا آخر وهو الجزاء جزاء العباد على الأعمال الحسن والسيء كما تضمنت أيضا تفرده تبارك وتعالى بالحكم بين الناس في ذلك اليوم يحكم بين الخلائق الحكم العدل والجزاء بمثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره بمثاقيل الذر وهذا لا يوجد في هذه الدنيا الخير والشر بمثاقيل الذر قد جاء عن معاويه ابن قره اهدي اليه طعام وهو من التابعين فاكل منه وترك بعضه فاسود من الذر نظر اليه حينما اصبح فوزنه بالذر ثم نفض الذر عنه نفخ حتى أزاله جميعا ثم وزنه ثانية فلم يتغير وزنه أسود من الذر والله عز وجل يجازي بالذرة الواحدة وآخر يقال يدعى بابي الخطاب يدعى بأبي العباس جاء بحبة خردل ووضع بإزائها خمسا وعشرين ذرة فرجحت حبة الخردل على الذر فالله تبارك وتعالى يجزي العباد في ذلك اليوم ويحكم بينهم الحكم العدل الذي لا ظلم فيه لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس تجزى بماذا؟ تجزى كل نفس لا يخرج أحد من هذا تجزى بأعمالها بما كسبت بما عملت لا ظلم لا ظلم اليوم وقوله مالك يوم الدين أيضا لاحظ فيه حث على العمل من أجل أن يلقى الإنسان الجزاء فالدين هو الجزاء فإذا عرف العبد أنه سيجازى على أعماله فإنه يترقب ينتظر الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى فتكون أعماله من أجل الثواب يكون أعماله لربه وخالقه من أجل الأجر ورضى الله جل جلاله فلا ينتظر عائدة من الناس أن يطروه أو أن يثنوا عليه أو أن يشكروه أو أن يجازوه على هذه الأعمال ويعمل يوم الدين يوم الجزاء الجزاء هناك وليس في هذه الحياة الدنيا كما أن هذا فيه ما فيه من التسليه تسلية المظلوم حينما يذهب حقه يذهب ماله لربما يظلم في نفسه في بدنه في ولده أو غير ذلك هناك يوم الدين هناك يوم الجزاء إن لم يستطع أن يقتص في هذه الحياة الدنيا ممن ظلمه فهناك يوم يقتص فيه للشاتي الجلحاء من الشاتي القرنه التي كانت تنطحها في الدنيا جلحاء لا قرون لها وتلك لها قرون تقتص هذه من هذه فيقتص بالكلمة ويقتص بالنظرة ويقتص بالضربة ويقتص بأخذ واقتطاع الحقوق والأموال وما إلى ذلك ثم تأملوا أيضا في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين فخصص اليوم بالإضافة يوم الدين يحتمل أن يكون ذلك لتهويل ذلك اليوم أو لتفرد الله تبارك وتعالى في الحكم فيه وأنه لا يدعي أحد في ذلك اليوم ملكا ولا حكما ولا غير ذلك وهكذا أيضا قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين تأملوا كيف ذكر تبارك وتعالى إلهيته قبل وربوبيته ورحمته وهنا ذكر ملكه بل ذكر ملكه ليوم الدين الذي هو اليوم الكبير العظيم الهائل فهو كما سبق لما دونه املك فذكر هذه الأربعة الإلهية والربوبيه والرحمة والملك فهذه الأسماء أو الأوصاف الأربعة ذكر الحافظ بن القيم رحمه الله أنها مستلزمة لجميع صفات كمال الله تبارك وتعالى جميع صفات الكمال تستلزمها هذه الصفات الاربع الالهيه والربوبية والملك والرحمه قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين بعد ان ذكر هذه الاوصاف الاربع كانه تبارك وتعالى يقول يا عبادي ان كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي والصفات فاحمدوني فاني انا الله يعني الكامل في ذاته وصفاته وافعاله فهو مستحق لي الحمد لذاته وإن كنتم تحمدون للاحسان والتربيه والانعام فاني انا رب العالمين اربيكم بالنعم الظاهره والباطنه وانشئكم فيها وإن كان ذلك الحمد للرجاء والطمع في المستقبل فانا الرحمن الرحيم وإن كان للخوف فانا مالك يوم الدين أم كان بهذه المثابة فينبغي أن يكون كامل الحمد على كل حال ومن كل وجه والله تعالى أعلم. أذا ما يتعلق بهاتين الآيتين إن كان لديكم إضافات فهاتوا قبل الأسئلة. فيما يتعلق بالجهر بالبسمة الشافعي رحمه الله يرى أنها آية من كل سورة عدا براءة وأنه يجهر بها في القراءة. في الفاتحة وفي غير الفاتحة. نعم. السلام.